ما يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نستكمل إن شاء الله من تفسير جزء عامة وتوقفنا عند صوت البروج وهذا هو الرابط إن شاء الله لمن أراد أن يتابع المادة العلمية نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم في الجنه يا رب العالمين السلام عليكم في خير ان شاء الله قال تعالى والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام كما قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فالذات البروج أي ذات المنازل المجتملة على المنازل منازل الشمس والقمر الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمته وسعة علمه وحكمته وقال تعالى واليوم الموعود واليوم الموعود هو يوم القيامة هو يوم القيامه الذي وعد الله سبحانه وتعالى به الخلق ان يجمعهم فيه ويضم فيه اولهم واخرهم وقاصيهم ودانيهم الذي لا يمكن ان يتغير ولا يخلف الله الميعاد هذا معنى كلمه اليوم الموعود اليوم الموضوع. وشاهد ومشهود الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او ان الشاهد هو الانسان وألما مشهود يوم الجمعه او يوم القيامه قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف اي مبصر ومبصر وحاضر ومحضور وراء ومرئي والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهره ورحمته الواسعة قتل أصحاب الأخدود قتل كما تعلمون أي لعن لعن أصحاب الأخدود النار ذات الوقود والأخدود هي الحفر التي تحفر في الأرض الحفر التي تحفر في الأرض وكان أصحاب الاخدود كما تعلمون قوما كافرين ولديهم, ولديهم قوم مؤمنون فراودوهم للدخول في دينهم فامتنع المؤمنون من ذلك فشق الكافرون اخدودا في الأرض وقذفوا فيه النار وقعدوا حولها وفتنوا المؤمنين وعرضوهم عليها فمن استجاب لهم أطلقوا ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار طبعا الحديث كما تعلمون وتكلم عليه كثير من الشيوخ ومن أجمل ما قيل في هذا شرح هذا الحديث الشيخ شرح الشيخ الحوين اما الحديث طبعا في صحيح مسلم رقم 3005 قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عن صهيب حديث عن صهيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه طبعا لأن, لأن كلام النبوة وكلام الوحي يلمس شغاف القلوب بخلاف طبعا كلام السحره فكلام اشبه الى الطلاسم او الى الاشياء الغير مفهوم فكان اذا اتى الساحر فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد اليه فاذا اتى الساحر ضربه فشكى ذلك الى الراهب فشك ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي إذا وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاختل هذه الدابة لازم أن هو قدم أمر الراهب ولم يقدم أمر الساحر حتى يمضي الناس فرماها فقتلها فرماها فقتلها ومض الناس فأتى الراهبا فاتى الراهب فاتى الراهب فاخبره فقال له الراهب اي بني انت اليوم افضل مني قد بلغ من امرك ما ارى وانك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي سبحان الله وكان الغلام يبرئ الاكْمَه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء طبعا باذن الله سبحانه وتعالى فسمع جليس للملك كان قد عمي فاتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني فقال اني لا اشفي احد انما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله طبعا ده بيدل على حرص الداعي لأن يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى قال فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس طبعا هو لانه جلس الملك فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجاء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال اي الغلام اني لا اشفي احد انما يشفي الله فيقاده فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب حتى دل على الراهب فجاء بالراهب فقيل له طبعا هو بايه بدور من اللي علمك الحاجات دي كلها فطبعا قال الراهب فقيل له أي الراهب ارجع عن دينك فابى فدعا بالمئشار فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقال فترة ما ظهر منها وما بطن رب العالمين طبعا المئشار طبعا هو المنشار يعني ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك ارجع عن دينك فآبى فوضع المؤشر في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه طبعا لما بيقوله لن ارجع عن ديني فسبحان الله يعني كذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب فشقه به حتى وقع شقاه ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فآبى فدفعه إلى طبعا لأنه هو عايز عايز يسترد الغلام لان فيه مصلحة فيه مصلحة قدامه عايزة من الغلام لأنه تعلم قسطا وافرا من السحر فطبعا الملك طبعا بيدوله هو ليه قتل الجليس وليه قتل الراهب لأنه مش عايز منهم حاجة لكن المشكلة مع الغلام دلوقتي لان الغلام اخذ قدر وافر من العلم فمحتاجه فبيحاول بقى يعمل ايه شوية محاولات لعله يرجع عن دينه ويسلك مسلك السحر لانه وافد نظر ان السحر اهم من الدين او من الدين الذي تمسك به هذا الغلام سبحان الله فأدى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه طبعا ده اسلوب الطرهين فذهبوا به فاصعدوا به الجبل فقال شوف اسمع بقى ليه دعا الله سبحانه وتعالى اللهم اكفينيهم بما شئت اللهم اكفينيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فرجف بهم من جبل فسقطوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك ما فعل اصحابك فقال كفانيهم الله برضو فدفعه الى نفر من أصحابك فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور قرقور ده السفينه الصغيره وقيل الكبيره سيان يعني يدا يده, يده فتوسطوا به البحر فقال اللهم اكفينيهم فان رجع عن دينه والا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفينيهم بما شئت فانكفأ بهم السفينه فغرقوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك ما فعل اصحابك قال كفانيهم الله فقال للملك انك لست بقاتلي حتى تفعل به؟ قال وما هو قال لاحظ بقى ايه سبحان الله اذا اراد الله شيئا هي اسبابه قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني في على جده خذ ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم رميني فانك اذا فعلت ذلك قتلتني لاحظ ذكاء هذا الغلام سبحان الله ذكاء هذا الغلام وتعلقه بالله سبحانه وتعالى وتعلمه ان يتوكل على الله سبحانه وتعالى وان يصدق مع الله سبحانه وتعالى في نيته قصة عجيبة يعني تلاحظ هنا لو جينا ألمنا الصفحة كده اليوم أعلم الساحر أفضل ام الراهب أفضل سبحان الله ده ذكاء أيضا لما جاءه جالس الملك فقال إني لا اشفي أحدا إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله حرصه على الدعوة في سبيل الله أيضا لما قال هم هنا هم الداعي أيضا لما قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذعي ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارميل طبعا إذا أراد الله سبحانه وتعالى نشر دينه هنا نتعلمها جزئهم جدا يقيد الله سبحانه وتعالى الكفرة لنشر دين الله يجعلهم سببا لنشر دين الله فهنا بيلقي عليهم الغباء بصدت لا يعني مالك طبعا وبيملك رقاب الناس و يستطيع أنه هو وطبعا له خبرات وله صوالات وله جوالات يعني سبحان الله المطب الصغير يقع فيه أي نعم تلاحظ أنه هو سبحان الله أصبح مأمورا الغلام الصغير هذا يأمر الملك حاجة عجيبة إن استشعرنا هذا الأمر معقول الملك الفلاني ده هو بيصل به الأمر يتدنى به الأمر الى انه بيستمع الى غلام صغير ويملي عليه الشروط سبحان الله والضحس كمان العجب العجاب ان الغلام هنا عايز يجمع الناس دعوه الى الله سبحانه وتعالى لكي يدخلوا في دين الله سبحان الله فهذا الغلام صدق مع الله سبحانه وتعالى فصدقه الله سبحانه وتعالى فجمع الناس في صعيد واحد طبعا المفروض إن من أدنى من له ذكاء. المفروض ان هذا الغلام أن الملك ده جماعة يخلي باله كويس جدا جدا جدا ان ما ينفعش يكون هو الغلام سبب ان هو يشهر ربنا سبحانه وتعالى ولكن زي ما قلنا كده ربنا سبحانه وتعالى بيلقي الغباء والغشاوة على هؤلاء الكفر يعني بص تلاقي مثلا إيه؟ احداث 11 سبتمبر واخدين بالكم عزائنا الوحيدة جماعة في ما يحدث ولا حول ولا قوة ألا بالله أن الناس تعرفت على دين الله سبحانه وتعالى 11 سبتمبر وما بعد 11 سبتمبر المطابع لا تستطيع أن توفي المطلوب منها من طبعات لطباعه الكتاب الإسلامي أو القرآن الكريم أو الاحاديث النبوة مش مش, مش ملحة ليه رب سبحانه إذا هي شيئا إذا رشناها أسبابه فجعل هؤلاء في دين الله سبحانه وتعالى فبدأ الجميع يسأل ما هو دين الإسلام ما هو ما هو إسلام فيذهب إلى الإسلام ويبحث على الإنترنت ويكتب إسلام فإذا هو دين وإذا هو شفاء لما في الصدور ونور من الظلمات وهكذا يعني على سبيل المثال اثنين امريكان على سبيل المثال فقعدوا يسمعوا خطابا لجورج بوش ف فهموا كل حرف فيه وكل كلمة فيه إلا كلمة تكررت مرتين أو ثلاثا ألا وهي كلمة إسلام إيش إسلام هذا إيه؟ هل نوع معين من أسلحة هل نوع معين من منتج هل نوع معين من, من عدو فسبحان الله ذهبوا إلى الإنترنت طبعا الانترنت هذا هم الذين صنعوه الأمريكان وغيرهم فإذا بالإسلام دين ودين جميل فكان جرجبوث سببا في إسلام هؤلاء سبحان الله فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى يقيد الكفر لنشر دين إليه سبحانه وتعالى بحربه بظنهم أنهم يحاربون دين الله ولكن يكون هؤلاء سبب في نشر دينه كما علمنا هذه الملك صاحب الأخدود, صاحب الأخدود وجورج بوش وما حدث في 11 سبتمبر وهكذا ثم قال بسم الله رب الغلام بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات أنه صدق مع الله سبحانه وتعالى نية صادقة مع الله سبحانه وتعالى فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحضر جلساء السوء هم مصلحته خلاص يعني بيظن ذلك إن هو بتقرب إلى الملك فقد والله نزل بك حضرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود ما فيش تفاهم ما فيش حجة ما فيش أي فيش أي حوار على طول فأمر بالأخدود في أفواه السككي فخدت وأُدْرِمَت وأدرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقاد لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق فا دي قصة أصحاب الأخدود إن شاء الله يا جماعة أو الشيخ أبي حسين إن شاء الله إحنا فرغنا يوم اليوم ده لدرس درس التفسير فكل أيام إن شاء الله فيها مسابقة ما عدا هذا اليوم واحنا كنا استأذننا من الشيخ أبي حسين العباسي حفظه الله أن نأخذ هذا اليوم فقط من الساعة الساعة للساعة عشرة ك تفسير ولهذا لعنهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم فقال قتل اصحاب الاخدود الا وهو النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهذا من اعظم ما يكون من التجبر وقساوه القلب لماذا لانهم جمعوا بين الكفر بايات الله ومعاندتها ومحاربه اهلها وتعذيبهم بهذا المنظر الذي تنفطر منه القلوب وأيضا حضورهم إياهم عند, عند إلقائهم عند فيها جمع بين ثلاث حاجات الكفر بآيات الله والعناد ومحاربة الأهل والتعذيب وأيضا حضورهم أيضا عند إلقائهم فيها إذا هم عليها قعود أي اذ هم قعود على الاخدود ملازمون له وهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود اي وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من تنكير وتعذيب حضور يشاهدون سبحان الله كنا قاعدين في الفيلم يعني وما نقم منهم يعني السبب انهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد والحال انهم ما نقموا من المؤمنين إلا خصلة يمدحون عليها من المفترض أنهم يمدحون على هذه الخصلة الا وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى أي ما عابوا أي شيء سوى إيمانهم بالله سبحانه وتعالى العزيز الحميد أي الذي له العزة التي قهر بها كل شيء وهو حميد في اقواله واوصافه وافعاله الذي له ملك السماوات والارض طبعا خلقا وعبيدا يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه والله على كل شيء شهيد اي علما وسمعا وبصرا فلا خاف هؤلاء المتمردون على الله ان يبتش بهم العزيز المقتدر أو ما علموا أنهم جميعهم مملوكون لله سبحانه وتعالى ليس لأحد على أحد سلطه من دون اذن المالك سبحانه وتعالى أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجازي لهم على فعالهم كلا إن الكافر في غرور والظالم, والظالم في جهل وعمى عن سواه السبيل سبحان الله بعدما فعل هؤلاء بالمؤمنين ثم وعدهم وأوعدهم وعرض عليهم التوبة فقال سبحانه وتعالى فباب التوبة مفتوح إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات أي فاتنوا أي بالعذاب الشديد المحرق قال الحسن رحمه الله قال الحسن رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم انظروا إلى هذا الكرم سبحان الله انظروا الى هذا الكرم والجود سبحان الله هم قتلوا اولياءه واهل طاعته هم قتلوا اولياءه واهل طاعته وهو يدعوهم الى التوبه سبحان الله سبحان الله هم قتلوا اهل طاعته وأولياءه وهو يدعوهم الى التوبه سبحان الله سبحان الغفور سبحان التواب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وذلك ان الجزاء من جنس العمل ولم عقوبة الظالمين ذكر ثواب الظالمين ذكر ثواب المؤمنين فقال ان الذين امنوا اي بقلوبهم وعملوا الصالحات اي بجوارحهم سبحان الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الايه ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير الذي به الذي حصل به الفوز برضا الله ودار كرامته قال تعالى ان بطش ربك لشديد ان بطش ربك لشديد اي ان عقوبته ان عقوبته لاهل الجرائم ان عقوبته لاهل الجرائم والذنوب والذنوب العظام قويه ان عقوبته لاهل الجرائم والذنوب العظام لقويه كما قال تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد انه هو يبدئ ويعيد أي هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته فلا مشاركة له في ذلك وهو الغفور الودود أي الذي يغفر الذنوب جميعا لمن تاب ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب وتاب ولدم الودود الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء فكما انه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والافعال فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعه لذلك لا يشبهها شيء من انواع المحاب ولهذا كانت محبته اصل العبوديه وهي المحبه التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها وإن لم يكن غيرها تبعا لها كانت عذابا على اهلها وهو تعالى سبحانه وتعالى الودود الواد لاحبابه كما قال سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه والموده هي المحبه الصافيه وفي هذا سر لطيف حيث قرن الودود بالغفور حيث قرن الودود بالغفور ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم فلا يقال بل تغفر ذنوبهم ولا يرجع اليهم الود كما قاله بعض الغالطين ذو العرش المجيد أي ذو العرش صاحب العرش العظيم الذي من عظمته الذي من عظمته أنه واسع السماوات والأرض والكرسي فهي بالنسبة الى العرش كحلقة ملقاة في فلاه بالنسبة للسائر الأرض والحديث أبي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر ما السماوات عند الكرسي الا كحلقه ملقاه في ارض فلاه وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على الحلقه طبعا يا جماعه نقول حلقه في فلاه يعني حلقه يعني زي دبلة لك في فلاه في صحراء طبعا يعني لا تذكر سبحان الله يعني واحد على ما لا نهاية زي مو مثلا نقطة في بحر واحد على ما لا نهاية خلاص؟ فهذه السماوات على كبارها طبعا السماء الأولى بالنسبة للسماء كحلقه كحلقة رففلا وهكذا فتخيل يعني ما معروف للسماء الأولى كترها 24 ألف مليون سنة ضوئية سبحان الله كل هذه حلقه في فلاء بالنسبه للسماء الثانيه وهكذا فكل السماوات السبع ما هي الا سبع حلقات القيت في كانها سبع حلقات القات في فلاء بالنسبه للعرش سبحان الله ايضا العرش بالنسبة الكرسي بالنسبه للعرش بارض كحلقه في فلاء سبحان الله فدل ذلك على عظم الله سبحانه وتعالى واذا علمنا ان هذه صفات الله سبحانه وتعالى فلا بد ان ينعكس ذلك على ايماننا واعتقادنا بان الله سبحانه وتعالى رازق جبار منتقم فأنت تلجأ الى الله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه سبحانه وتعالى وتتوكل عليه سبحانه وتعالى فنحن ولا شيء نحن ولا شيء سبحان الله يعني الآية لصوت النساء فأما الذين آمنوا يعني أي آمنوا بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله تستشعر عظم الله سبحانه وتعالى وآمنوا وعملوا الصالحات طبعا عملوا الصالحات بجوارحهم وقلوبهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وربنا سبحانه وتعالى قال يعني في صورة النساء برضو يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله الإيمان بالله سبحانه وتعالى جماعه تستشعر أسماء الله وصفات الله وأن الله سبحانه وتعالى منتقم جبار رازق خالق مدبر سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنة والصفات العلا واعتصموا به واعتصموا به يا من تخاف على الرزق يا من تخاف من فلان أو علان يا من تخاف من بطش فلان ومن علان اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ملك ملك السماوات والأرض وأن السماء الأولى أو السماوات كلها السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والحتى السابعة ما هي إلا كحلقة في فلاة بالنسبة للكرسي والسماوات السبع والكرسي كأنهن حلقة في فلا بالنسبة للعرش والعرش من مخلوقات الله سبحانه وتعالى واعتصموا به أي لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يحدث لهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيمة من؟ لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ومن اعتمد على الله سبحانه وتعالى ومن التاج إلى الله يا رب عندك مشكلة يا رب يا رب, يا رب فرجها علي يا رب يا رب وصل على النبع والسلام وامدح الله سبحانه وتعالى واثني عليه بما هو أهله كما علمنا يا رب أنت, أنت, أنت الملك يا رب نحن الضعفاء يا رب فلان ظلمني يا ربي خذ حقي وهكذا سبحان الله فيرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم وأيضا يهديهم إلى مستقيما مستقيمة أي طريقا واضحا قصدا قواما لا وجاج فيه ولا انحراف دائما آمن بالله واعتصم طيب وخص الله العرش بالذكر لعظمته ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد وهذا نعتا للعرش فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد أي مهما أراد شيئا فعله مهما أراد شيئا سبحانه وتعالى فعله فعال لما يريد فإذا أراد شيئا أن يقود له كن فيكون وليس أحد أحد فعال لما يريده إلا الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى يعني وما تشاء إلا يشاء الله رب العالمين إرادة الإيه؟ الخالق سبحانه وتعالى فان المخلوقات فان المخلوقات لو ولو ارادت شيئا فانه لا بد لارادتها من معاون وممانع والله لا معاون لارادته ولا ممانع له مما اراد يا جماعه لما الانسان يقرا التفسير ويفهم هذا التفسير ويعلم صفات الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فعله وأن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هل يداهن؟ هل يقبل ايادي ليسعى لقمة العيش؟ هل يخاف؟ هل يخاف ويعمل يعمل حسابا لفوان أنا أو علان طبعا لا إذا استشعر هذا العبد هذه المعاني الجميلة وتبحر في قرآن وفي تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى هيجد فعلا أن الأمر قد اختلف كم وكيفا فساجد يا جماعة أن الأمر قد اختلّف كمّا وكيف النص؟ أُو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا يا رب العالمين. الأمر طبعا يا جماعة يحتاج إلى مراجعة وإلى مذاكرة، وهنا حاطين الرابط ان شاء الله بهذا بتاع تفسير ست البروج على المدونة نص الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح على ما يا رب العالمين. فبالمناسبة برضو يعني الإنسان منه. يعني لا يحزن ولا ولا يتاثر اذا فاته شيء حمد يقول الحمد لله لان هذا الشيء مكتوب قبل خلق السماوات والارض بخمسين ألف سنه وكل شيء مكتوب يا جماعه كل شيء مكتوب يعني تخيل في اللوح المحفوظ ربنا سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كل شيء سبحان الله فتخيل كل شيء مكتوب عن سامح أو عن مجمع التوحيد أو عن الشركه الفرنية سبحان الله كل شيء مكتوب كل شيء اه كل شيء مكتوب عن سامح أو عن محمد أو عن محمود أو عن كمال سبحان الله هيعمل كذا وهيسوي كذا وفي كم خليه في جسمه سبحان الله طيب أدي يا جماعة اللوع المحفوظ الله أعلم أدي يا جماعة اللوع المحفوظ الله أعلم سبحان الله طب مكتوب فيه أد إيه الله أعلم قد إيه سبحان الله قد إيه حبر اتخذ علشان يتم كتابة اللوحة المحفوظ الله أعلم كل لو كان البحر كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي مجينة باسليم سبحان الله ولو أنما في الأرض من شجرات الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم سبحان الله كم قلم استخدم كم حبر كم من حبر الذي استخدم ما حجم اللوحة المحفوظ الله أعلم سبحان الله لأن كل شيء يا جماعة مكتوب في اللوحة المحفوظ ما يخص فلان أو علان كل شيء مكتوب, شي مكتوب عنه سبحان الله طيب فعاي لما يريد ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاء به الرسل فقال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود سبحان الله يعني هؤلاء يضرب بهم المثل في الكفر سبحان الله يضرب بهم المثل في الكفر نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية رب العالمين خلاص وكيف كذب المرسلين فجعلهم الله من المهلكين اي هل بلغك ما حل الله سبحانه وتعالى اي هل بلغك ما احل الله بهم من الباس وانزل عليهم من النقمة وانزل عليهم من النقمة سبحان الله التي لم يردها عنهم أحد وهذا تقرير لقوله سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا أخذ عزيز مقتدر بل الذين كفروا في تكذيب أي لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم العظاة والله من ورائهم محيط أي قد أحاط بهم علما وقدرا فقوله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد ففيه الوعد الشديد للكافرين من عقوبة من عقوبة في قبضته وتحت من هم في قبضته وتحت تدبيره ثم قال تعالى بل هو القرآن مجيد أي واسع المعاني عظمها كثير الخير والعلم في لوح محفوظ أي من التغيير والزيادة والنقصي ومحفوظ من الشياطين وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء كل شيء سبحانه وتعالى سبحان الله قد كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ طبعا لا نستطيع أن نتخيل يعني مثلا عندك مكتب الكونجرس مثلا يا مهنة ومهناك مشكلة اسكندرية يا السلام يا مهنة ومهناك سبحان الله المكتبات العالميه يام هنا ويام هناك سبحان الله فتخيل ده اللي مكتوب أو اللي وصل إليه البشر من علم فكتب خلاص فما بالنا فما بالنا باللوح المحفوظ طبعا الأمر ده جماعة لو حبينا تخيرهم مش هينفع نتخيله أصلا واخدين بالكم لأن كل شيء تخيل بقى لما يكون مثلا كل حشرة مكتوب عنها كل شيء كل بني آدم مكتوب عنه كل شيء كل جن مكتوب عنه كل شيء كل شجرة مكتوب عنها كل شيء صح لأن هنا لفظ إيه لأن هنا اللوحة المحفوظ كتب فيه كل شيء في لوحة محفوظ سبحان الله كتب فيه كل شيء فسبحان الله لانه ربنا سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسف اول ما خلق الله القلم قال فقال له اكتب قال ربي ماذا ماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا جماعه الامر يا جماعه يعني الواحد مش عارف اصلا يتخيله بقول لك احنا لو خدنا مكتبه الكونجرس على سبيل مثال ده جزء من جزء من من من من واحد على كام على واحد على م على خمسة مليار مثلا من اللي وصل إليه البشر سبحان الله طيب في لوحة محفوظ أي من التغيير والزيادة والتبديل طبعا محفوظ من الشياطين ونلاحظ بعض النقطة مهمة إن الملك رخيص وعتيد ما يعلم شيئا عن اللوح المحفوظ صح طيب هو في في يا جماعه درس ان شاء الله بعدين ولا خلاص كده في درس بعدين ولا خلاص في يا جماعه درس بعدين ولا خلاص كده طيب الحمد لله طيب اخواننا في بالتك في حد من افتقر الى الله في حد بعدنا طيب تعالوا نشوف يا جماعه الاعجاز العلمي في سوره البروج قال تعالى والسماء ذات البروج اي البروج الكونيه العلماء يا جماعه راوا ان الكون راوا ان الكون يزخر أن الكون يزخر بالمجرات، وقدروا عدد هذه المجرات بأكثر من مِئَةَ ألفٍ مليون مجرة، يا مِئَةَ ألفٍ مليون مجرة، طبعا أرقام فلكية. 100000 مليون مجره يا يعني مش مش يعني مش ده مش رقم سهل يعني ولكن في البدايه ظن العلماء ان هناك فضاء كونيا كبيرا واعتبروا ان المسافات التي بين النجوم والمجرات فارغه لا تحتوي على شيء لذلك قالوا سبيس او فضاء ولكن بعد ذلك تبين لهم ان هذا الفضاء ليس فضاءا بكل معنى الكلمه فاكتشفوا وجود ماده مظلمه تملا الكون حتى ان بعض الحسابات تخبرنا بان نسبه الماده المظلمه والطاقه المظلمه وهي ماده غير مرئيه لا نراها ولا نعرف عنها شيئا تشغل من الكون أكثر من 96% والمادة المرئية والمادة المرئية والطاقة المرئية أيضا أو الطاقة العادية يعني لا تشغل إلا أقل من 4% من حجم الكون فالعلماء طبعا اكتشفوا أن المجرات توضع أو تتوضع على خيوط دقيقة وطويلة تشبه نسيج العنكبوت واكتشفوا أيضا أن المادة المظلمة تنتشر في كل مكان وتسيطر على توزع المجرات في الكون. فبعد ذلك أدركوا أنه لا يوجد أي فراغ في الكون فأطلقوا عليه بالدينغ. أي بناء أي على هذا الكون ولا هذه الكلمه جديده عليهم لانهم راوا في هذا الكون بالفعل بناء محكما وقال تعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء هنا السماء بناء وهنا بمعنى السماء فقام كيف بنيناه وقال تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لمسعون اي بقوه وإنا لمسعون وايضا الذي جعل الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم في أحسن صوركم رزقكم من الطيبات وقال تعالى والسماء وما بناها سبحان الله فكل هذه كل هذه الآيات تأتي بصيغة البناء تأتي بصيغة ماذا بصيغة البناء خلاص طيب فاذا العلماء عندما اطلقوا لفظ فضاء كانوا مخطئين اشد الخطا لانه ان السماء بناء وايضا ربنا سبحانه وتعالى قال افلم ينظروا الى السماء فقام كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج سبحان الله. طيب فينا جماعة هنا جزئية مهمة أو يعتبر بحثه غريب برضو منشية جه ااا في أو الجزء اللي مقرء منه ده في مواقع عاجزة عنه. فقالهم يتحدث العلماء اليوم عن جدار عظيم بطول 500 سنه مليون سنه ضوئيه ويتحدثون عن جسور كونيه هائله تمتد لمئات الملايين واحيانا لالاف الملايين من السنوات الضوئيه ويتحدثون عن بناء كوني مبهر ومع ان العلماء لا يتحدثون اليوم عن بناء متكامل او برج متكامل لما يتحدثون عن اعمله وجسور وجدران وقد يكتشفون حديثا او بعد مده ان في هذا الكون ابنيه كل بناء كل بناء يشبه البرج في بنائه وهندسته وارتفاعه وسوف يكون بذلك القران اول كتاب نتحدث عن هذه الابنيه العظيمه الكونيه في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا ميرا فيكتشف العلماء حديثا بناءا كونيا يبلغ يبلغ طوله يبلغ طوله 200 مليون سنه ضوئيا ويتألف هذا البناء الذي يدعى لايمان من عدة مجرات تصطف على خطوط تشبه البناء الهندسي الجميل وبين هذه المجرات هناك فقاعات من الغاز الكوني يبلغ قطر كل منها بحدود 400 ألف سنة ضوئية أي ضعفي طول مجرة الأندروميدا ويقول علماء أن هذه الفقاعات سوف تقوم بتشكيل نجوم أخرى لاحقاً ويحاول علماء اكتشاف المزيد من البنية الكونية. خاص كلامي ما في صور إن شاء الله. فاكتشف علماء من أستراليا وتشيلي مجموعة مجرات جديدة تبعد بحدود. 10800 سنة ضوئية ويقولون ان المجرات التي شاهدوها تمثل شكل الكون قبل 10800 مليون سنة ضوئية طبعا لان الضوء ده جماعة معناها بيجينا بعد فترة صح يعني اذا وجدوا علماء مثلا مجرات في البعد ده ممكن المجرات دي تكون انفجرت من زمان صح؟ فمعنى ان نجم بيبعد عنا بمثلا او مجرات بتبعد عنا بعشرة تلاف سنه سنة ضوئية بنوثها ضوئية معناها ان هذه المجرات ضوئها وصل لنا بعد عشرة تلاف وتنمائة مليون سنة سبحان الله وتخيل بقى السنة الضوئيه يا جماعة معناها تسعة ونص تريليون كيلومتر فسبحان الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا منكم صلاة أحمال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجمعنا لكم في جنة رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سيتم رفع المادة بعد المونتاج وإحنا حطينا رابط المدونة إن شاء الله وهيبقى عليها تفسير صوت البروج وهيتحط عليها إن شاء الله المادة الصوتية بعد المنتاج إن شاء الله آه نعم هي بعد المقرة طبعا اختفت نعم وطبعا حنشوف شكلها يعني الشكل اللي حنشوفناه ده ده مثلا بمقدار مثلا خمسة مليون سنة ضوئية يعني معناها خمسة مليون سنة خلاص دي حالة يعني حالة الشمس دلوقتي اللي بنشوفها دي حالة الشمس من 8 دقائق صح كده دي حالة الشمس من 8 دقائق لأن ضوء الشمس بياتي للارض بعد حوالي 8 دقائق فيقولك الشمس تبعد عنا 8 دقائق ضوئية يعني ضوءها بيأتي يأتينا بعد 8 دقائق خلاص ان شاء الله جماعة هنوصل بإذن الله في الأسبوع القادم ان شاء الله يوم الاثنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته